صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين لَوْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَّا بَلَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند ربّه إنه لا يفرح الكافرون وقل ربّغفر وارحم وقل ربّغفر وارحم وأن تخير الراحمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا